وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نبي في الأولد وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشهم ومضى مثل الأولد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 والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم اذا استويتم عليه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 وجعلوا له من عباده نزآ إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا أنا أبا أنا على أمتي وإننا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريتهم. نذير إلا, إلا قال مترفوها إلا, إلا قال مترفوها إنا وجدنا أودتكم بأهدى مما وجدتم عليه آبائكم. قالوا إن بما أرسلت به كافرون. فانتقمنا منهم.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 إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها وَرَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يَتَّخِذُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَةً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً مَتَو واحده لا جعلنا لمن يكبر الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعادج عليها يظهر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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ مَا قَالُوا لَيَتَبَيَّنَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ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 وَاسْأَلِ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أُسُولِنَا أَأَنْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربنا بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون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 ولما ضرب بالمريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمتغن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدن لكم الشيطان إنّه لكم عدو مبيد ولما جاء.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 دُكُم فَعْدُو هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَأَخَذْنَاهُ فَالْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ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 وَالزَّوَاجُ كُمْ تُحْبَونَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَابٍ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَفْوُوسُ وَتَلَنَّ الْأَعْيُنُ وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون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 أم أبرمون أم رافئين؟ فإنهم برمون أم يحسبون أننا نسمع شرهم ونجرؤهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون. قل إن كان لرحمن وأنا دونه فأنا أون العبدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فَذَوُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ نُلَاقُوهُ يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ, وهو الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون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 وقِيلِهِ يا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ دَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ